فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ فَلِلَّهِ يَهْدِي الْحَقَّ فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ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 فَأُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِثْلُهُ وَادْعُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَن يُؤْتِيَهُمْ تَأْوِيلَهُ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 وَإِن كَذذَّبُكَ فَقُّ عمللِي وَلَكُمْ عملَلُكُم أَتُم بَرِي أُونَ مَِّا أَعملَلُوا وَأَنَبَر أُ مَِّ تَععملَل وَمِنْهُم مَّي يَزّ Tami'un ilik afa anta tusmi'u s-samma walaw